سورة الأنفال مدنية من مقاصد السورة الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وبيان سنن النصر والهزيمة التفسير يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم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 فاتقوا الله أيها المؤمنون بانتثال أوامره واجتناب نواهيه وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصيه وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة وَإِذَا قُرَيَّةٌ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ تَدْبَرُوهَا فَزَادُ إِيمَانًا إلَى إِيمَانِهِمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ وَحْدَهُ يَعْتَنِي دُونَ فِجَالِ مَصَالِحِهِمْ وَدَفْعِ مَثَاسِدِهِمْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الَّذِينَ يُدَاوِمُونَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِصِفَتِهَا التَّامَةِ فِي أوقاتها ومما رزقناهم يخرجون النفاقات الواجبة والمستحبة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم وهو ما أعده الله لهم من النعيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوثة من الله بالنصر على عدوكم فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعل الله الإمداد بالملائكه إلا بشارة لكم أيها المؤمنون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 ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الاطراف سببه انهم خالفوا الله ورسوله فلم ياتمروا بما امروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فان الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والاسر وفي الاخره بالنار ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار ذلك العذاب المذكور لكم ايها المخالفون لله ورسوله فذوقوه معجلا لكم في الحياه الدنيا وفي الاخره لكم عذاب النار ان متم على كفركم وعنادكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا قبلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم فالله معكم بنصره وتأييده ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحذفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب, فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم فأنزل بكم كان نكالا لكم وعبرة للمتقين وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم فربما امهلكم ولم يعجل انتقامه منكم وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعود بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والتاييد ومن كان الله معه فلا غالب له يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون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 الذين اذا تليت عليهم ايات الله قالوا سمعنا باذاننا ما يتلى علينا من القرآن وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ فينتفعوا بما سمعوه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لا أسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين، ولكنه علم أنه لا خير فيهم ولو أنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون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 فاستجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق ويقنوا أن الله قادر على كل شيء فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا اردتموه بعد رفضكم له فبادروا إليه ويقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا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 وايقنوا ان الله قوي العقاب لمن عصاه فاحذروا من معصيته واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم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 ولا تخونوا ما اثمنتم عليه من الدين وغيره وانتم تعلمون ان ما قمتم به خيانه فتكونوا من الخائنين ولما كانت محبه الاموال والاولاد تدفع العبد الى الخيانه اخبر الله انهما فتنه فقال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم واعلموا ايها المؤمنون ان اموالكم واولادكم انما هي ابتلاء من الله لكم واختبار فقد تصدكم عن العمل للاخره وتحملكم على الخيانه واعلموا ان الله عنده ثواب عظيم فلا تفوتوا عليكم هذا الثواب بمراعاه أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اعلموا أنكم ان تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم ويمحو عنكم ما اجترحتموه من السيئات ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده. وَإِذْ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أَوْ يقتلوك أَوْ يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذكر أَيُّهَا الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أَوْ نفيك من بلدك إلى بلد غيره ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم ويمكر الله والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين وَإِذَا قرئت عليهم آيَاتُنَا قالوا عنادا للحق وترفعا عن عليه قد سمعنا مثل هذا من قبل لو نشاء قول مثل هذا القرآن لَقُلْنَاهُ ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكذيب الأولين فلن نؤمن به وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعْضَ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَاذْكُرْ أيها الرَّسُولُ إِذْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ اللهم إن كان ما جاء به محمد حقا فاسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا أولتنا بعذاب شديد قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 هو أي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه وما كان المشركون أولياء الله فليس أولياء الله إلا المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياؤه وهم ليسوا بأوليائه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا فذوقوا أيها المشركون العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون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 لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل أيها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله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 لا تخفى عليه خافية وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن صرفوا عما امروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله فإيقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم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 وقسم لقرابه النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وقسم لليتامى، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل. إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدلنا الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم. والله الذي نصركم قدير على كل شيء إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم هو حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي من مائل المدينة والمشركون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة والعير في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر ولو توعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير توعد ليتم امرا كان مفعولا وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين واعزاز دينه وإذلال الشرك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه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 ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور اذكر أيها الرسول من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذا راك الله المشركين في منامك قليل العدد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 ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والاسر والإنعام على المؤمنين بالنصر والضفر بالأعداء وإلى الله وحده ترجع الأمور فيجاز المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا وجهتم جماعة من الكفار فثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا واذكروا الله كثيرا وادعوه فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن ينيلكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءاة للناس ويصدون الناس عن دين الله ويمنعونه من الدخول فيه والله بما يعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجزيهم عليها وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ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 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعيدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العدة وكثرة عدد أعدائهم وقوة عتادهم ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولن يخذله مهما كان ضعفه والله عزيز لا يغالبه أحد حكيم في قدره وشرعه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو تشاهد أيها الرسول الذين كفروا بالله وبرسله حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين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 ان الله قوي شديد العقاب وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم بل هو سنه الله التي امضاها على الكافرين في كل زمان ومكان فقد اصاب ال فرعون والامم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه فاخذهم الله بسبب ذنوبهم اخذ عزيز مقتدر فانزل بهم عقابه إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب شديد العقاب لمن عصاه ذلك بأن الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله مثل ال فرعون والامم المكذبه من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي واهلك الله ال فرعون بالغرق في البحر وكل من ال فرعون والامم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فاوقعه عليهم إن شر الدواء رب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر من يدب على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسله فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لإصارهم على الكفر فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظه ثم ينقضون ما عاهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله فلا يوفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخودة عليهم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 وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمِنْ بِإِلَيْهِمْ عَلَا سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَإِنْ خِفْتَ أَيُّهَا الرَّسُولُ مِنْ قَوْمٍ عَاهَدْتَهُمْ غِشًّا وَنَقْضًا لِلْعَهْدِ بِأَمَارَةٍ تَظْهَرُ لَكَ فاعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك ولا تباغتهم قبل اعلانهم فان مباغتتهم قبل اعلانهم من الخيانه والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم فاحذر انت من الخيانه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَأَعِدُّوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مَا قَدِرْتُمْ عَلَى إِعْدَادِهِ مِنَ الْعُدَّةِ كَرًّا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا حَسِبْتُمْ مِنَ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك فمل أيها الرسول إليه وعاهدهم واعتمد على الله وثق به فلن يخذلك إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم وإن يريدوا أن يخدعوك حَسْبَكَ حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإنقصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك أيها الرسول بذلك ليستعدوا لقتالك فإن الله كافيك مكرهم وخدعهم هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك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 تبعك مِنَ يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك وكافل المؤمنين معك فثق بالله واعتمد عليه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إنكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي حث المؤمنين على القتال وحضهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط هممهم إيكم منكم أيها المؤمنون عشرون صابرون على مقاتلة الكفار يغلب مئتين من الكفار وإن تكن منكم مئة صابرة يغلب ألفا من الكافرين ذلك بأن الكافرين قوم لا يفهمون سنة الله بنصر أوليائه ودحر أعدائه ولا يدركون المقصود من القتال فهم يقاتلون من أجل العلوب في الدنيا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا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 لما علمه من ضعفكم فخفف عنكم لطفا منه بكم فأجب على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين من الكفار بدل عشرة منهم فإيكم منكم مئة صابرة على قتال الكفار يغلب مئتين وإيكم منكم ألف صابرون يغلب ألفين من الكفار بإذن الله والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم واباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم واتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم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 وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أسلم. وإي يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ويقصد يا محمد خيانتك بما يظهرون لك من القول فقد خان الله من قبل.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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا رَسُولَهُ وَعَمِلُوا بِشَرْعِهِ وَهَاجَرُوا مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله والذين أنزلوهم في منازلهم ونصروهم أولئك المهاجرون والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونه والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم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 والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله والذين آبوا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقا وجزاؤهم من الله مغفرة لذنبهم ورزق كريم منه وهو الجنة